وَأَمَّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يدعو ثُبُورًا وَيُصَلَّى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ ഊതിഹ സബൂൂരാ സീരാ ഇഹലഹി മസരൂരാ ഇന്നു വന്നഇഹൂ بَلٰى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيرا فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤْمِنُونَ